عن الكتاب كليلة ودم، وضعها بيدبا الفيلسوف الهندي وعربها بليو العرب عبد الله بن مقصع تحقيق مصطفى رصف المنفلطي نشر الكتاب دار الكتاب العربي بيروت يقرأ الكتاب عليكم محمد عطية عبد الله بن مقصع نشأته وتاريخه وحياته وسياسته ومقتله وآثاره أولياته أجمع من أره له على أنه أبو محمد عبد الله رؤزوي ابن زاذوي المشهور بابن المقصع الفارسي الأصل العربي الدين واللغة والجنسية ولد حوالي عام 724 ميلادية 106 هجرية في قرية بفارس اسمها دور وهي مدينة سيروز أباد الحالية تقطعت نشأته الأولى في فارس عند أبي حيث حصل على ثقافته الفارسية ودانت بالزراب الشيئة وعيادين الفطر ثم قدم إلى البصرة مركز الثقافة العربية في ذلك العهد فاتصل بعلمائها واستمع إلى مدرسيها في المساجد وغير المساجد وجالس شعراءها وأدبائها واختلط بمن نزلها من عرب البادية ذوي الفصاحة وجزالة اللفظ فأدرك من كل هذا قصة ماشرة من الأدب وجزالة الأسلوب وروعة البيان وفي البصرة عاش ابن المقصع نولا لآل الأهتم وكان هؤلاء ممن اشتهروا بفصاحة اللفظ وحلاوة المنطق وكان من عادة الأعاجم أن يولدوهم شر قبيلة عربية أو عائلة كريمة يسلون بها حسبهم ويسيدون منها منعة وحرمة برابطة الولاء فكان ان اختار من مقصع قال الأهل وكان أن قبل هؤلاء وانزلوه عندهم خير من دل. ولم هذا عند وعرف به طلبه كبار الأمراء والولاة ليكتب لهم. ويجيب على الرقاع التي تأتيهم وكان الكاتب البارع في هذا العهد مطلوبا مقدما على غيره يصل الى اعلى المناصب وارقاها حتى يستقر في الوزارة وحتى يكون ثاني رجل في الدولة بعد الخليفة ولا بد ان تكون ثقافة ابن المقصع العربية اوفر بالتأكيد من ثقافته الفارسية ليصل الى ما وصل اليه من قوة الاسلوب وجزالة الجمل ووجيز الكلم يستواب المعنى العريض الواسع مما لا نعرف ان عنده مثله في لغته الفارسية ومما يقطع بانه كان اوفر حظا في علوم العربية منه في الثقافة الفارسية واساليب البيان فيها لم يكن ابن المقفع بالشعر ليستجدى بشعره الخلفاء والأمراء كما كان يفعل صعراء وعفة، ولكن من رجال اللغة وعلوم الكلام ليقوم بالتدريس في مجالس الأدب وأروقة المساجد، ولكن صاحب صنعة يعيش من خيرها، وإنما كان شابا يهتم الكتابة ويحسن الترجمة وكتابة الرسائل والتعليق على الرقاع والعمل في الدواوين. فكان أن طلب مكانا للعمل يتناسب مع مؤهلاته هذه فرجله في ديوان عمر بن هبيرة حين كان في, في كرمان وعندما كان زميله في البلاغة والإنشاء عبد الحميد بن يحيى الكاتب يكتب بالشام لمروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية كان ابن المقصع يكتب ليزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق في عهد ثم كتب لأخيه داود ابن هبيرة بعده فلما ظهر العباسيون وتمكنوا من الأمويين اتصل ابن المقصع بأيسى بن علي عم الخليفتين السفاح والمنصور وكان حاكم الأهواز فأسلم على يده وكتب له كما قام بتعليم بني أخيه فنون العربية من لغة وتاريخ وأدب وشعر وتسمى عند إسلامه بعبد الله و. تكنى بأبي محمد وإذا فقد كان ابن المقصعين المخضرمين شهد سقوط دولة وقيام أخرى وعمل في الدولتين وإذا كان قد احتفظ بحياته في الدولة الأموية فإنه لم يتمكن من الاحتفاظ بها في الدولة الجديدة فأهدرها المنصور ومات ابن المقصعي حرقا سبب مقتلف وأما السبب في اختلف فقد اختلف فيه المؤرخون. فبعضهم رده إلى أنه كان زنديقا ملحدا مع إسلام وآخرون رده إلى نشاطه السياسي وإلى الأمان الذي كتبه لعبد الله بن علي لما سار على المنصور وسشل وهو ابن عنا فطلبه المنصور فشيا هذا أن يقتله رغم وعده أن يفعل فطلب من ابن المقفع أن يكتب له أمانا يوقعه المنصور ففعل. هو في الاختياط والطبيق حتى لا يرد المنصور في الأمان صورة يستغلها أو يفسرها على هوا فأغضب هذا المنصور غضبا شديدا خصوصا ما جاء في الأمان لأنه عند إسلال المنصور بشرطه من الأمان يصبح المسلمون في حل من بيعته وكل نسائه طوالق فقال أمام بعض الخلط من رجاله أنا أحد يكفينا وكان سفيان بن معاوية حاضرا وكان يحقد على ابن المقصع لهزئه با واحتقاره إله فاستغل الفرصة وانتظر حتى وقع في يده فقتله وأحرق مغتنما غضب المنصور عليه حتى لا يسأله أحد عن دمه وأدل من لتاريخ هذا الكاتب الفنان أنه لم يكن من أنصار الحكم الجديد القائم ونيفت كتابته لأعمام الخليفة المنصور لتقطع بموالاته للدولة فأعمام المنصور لم يكونوا يحبون أبي جعفر المنصور ولا كان هذا يحبهم وقد يكون ابن المقصع قد اتمث العمل معهم لأكثر من غرض واحد أولا أن يكون ممن يعملون تحت لواء بعض كبار بولاة الدولة الجديدة وأنسباج خليفتها فاختار أعمام السفاح والمنصور وثانيهما أنه كان من أصحاب المطامع بالتأكيد وهو لا يستطيع الوصول إلى ما يريده من الغايات والآمال الضخام إلا بالعمل السياسي وبالعمل مع بعض كبار رجال الدولة الجديدة ثالث أولا أنه كان قمينا وهو في مركزه الجديد هذا أن يخدم جماعته وأن يطمئن إلى معاشه ومصالحه ونشر آرائه ومقاصده وبرامجه الإصلاحية التي تراها واضحة ظاترة في كل ما كتبه وألفه ونشره وماذا يكن من أسباب قتل المنصور ابن المقصع فإن الذي لا شك فيه عندنا أنه لو لم يكن ابن المقصع متصلا بأعمانه كاتبا له لما قتل رغم ما أشيع عنه من الزندقة والإلحاد ولو أن من خياسة الدولة في ذلك العهد قتل الزنادق لكان من الواجب قتل الجميع بعد محاكمتهم لا قتل واحد وترك الاخر اما ان ابن المقفع كان ملحدا زنديقا بعد اسلام فهذه تهمة لست املك البرهان القاطع عليها فانا من امرها بين بين فقد كان الناس في هذا العاد يتأمن بالذنبقة كل من قال بيتا من الشعر فيه تعريض بالدين او استخفاف بالحرمات او تفضيل للنار على التراب وقد يكون الشعر قال هذا في ساعة سكر او متحديا ساخرا فتنسك به التهمة وتنسك بمن يتصل به ومن الحق في مثل هذه الحالات ان يحال المرء للمحاكمة لا ان يقتل دون ما سؤال ولا جواب ولا دفاع عدو الدولة الجديدة لقد كان ابن المقصع عدوا للدولة الجديدة يعمل مع أعداء هذه الدولة الجديدة أو مع الذين يطمعون بالسلطان فيها كأعمام المنصور مثلا الذي فار أحدهم على المنصور بعد ذلك يريد الخلافة مكانه. وكان ابن المقصع كاتبا مفكرا وصاحب دعوة اجتماعية للإصلاح وفي دعوته هذه وما كان ينشره بين الناس من رسائل وغيرها ما يخالف سياسة الدولة الجديدة التي كانت تقوم على هدر الحريات وإباحة الدماء دون مضابط ولا قضاء فلما طال ضد المقصع بإصلاح القضاء كان كمن يريد تكبيل يدي الخليفة ومنعه من عقاب من يشاء وقتل من يشاء دون محاكمة ولا سؤال ولهذا لا نشتبه أن يكون من الأسباب التي قتلت هذا الكاتب كتبه ورسائله كرسالة الصحابة وكليلة ودنة وغيرهما لما فيها من نقد صريح لسياسة الضغط والإرثاب والديكتاتورية وتقييد الفريات ودعوة إلى الإصلاح والإعمار فما كليلة ودنة في الواقع إلا دعوة إصلاحية على ألسنة الحيوانات ظاهرها الهزل وباطنها البحث والنقد الشميع لسياسة قائمة لا يأمن المرء فيها على ماله ونفسه وحرية وإذا فإن المقصع لم يكن من أنصار الحكم القائم كان عدوا للعباسيين يدين بالولاء لآل علي دونهم وكان في الوقت نفسه فارسي الأصل لا يستطيع أن يتناسى كيف الظفر العرب بقومه ففرضوا عليهم دينهم ولغتهم وسلطانهم واذا كان قد التمث العمل عند اعمال المنصور ليأمن على نفسه وينعم بسلطان ونصول يستطيع بواسطتهما ان يصل الى ما يريد ويرجو ويأمل ونحن بعد هذا لا نوجه لابن المقصع نقدا في سياساته هذه فلكل امرئ رأيه وحريته في التعبير عن اغراضه وخير ما نقوله في الرجل أنه كان إنسانا كغيره من الآدمين في عيوبه وحسناته، ولكنه كان في الوقت نفسه شيئا كبيرا في عهد وكاتبا مرموقا في زمن ومفكرا رائعا أوتي من حسن الاختيار وجودة الرأي ما لم يثر به الكثيرون آثار وما لدينا الآن من آثار بن المقصع بعضه مترجم. وبعضه مما ترجمه وزاد عليه وبعضه مما سمعه من الأخبار وحفظه من النصائح والأمثال فنقلها وأحسن في اختيارها وبعضها مما وضعه حتما وقد صب كل هذا في أسلوب جذل ولغة جامعة اخترى ألفاظها ورضى جملها فأحسن الردق وأوفى على الغاية ومن مطالعتنا لأثار هذا الكاتب نرى أنه استمد معرفه وآراءه في الإصلاح والسياسة والإدارة من معارف الأمم في عصر كالفرس والهنود واليونان فقد نقل ابن المقصع عن الفارسية بعض كتب التاريخ الفارسية مثل كتاب خداي ناما في سير ملوك العدم وهو الذي اعتمد عليه الفردوسي بعد في الشاه ناما وكتاب آيين ناما في عادات الفرس وآدابهم وتاج في سيرة أنو وكتاب الدر اليتيمة والجوهر السمينة في أخبار الصالحين وقيل أنه نقل عن الفارسية بعض كتب اليونان الفلسفية ولكن هذا لا يزال من الأخبار التي يعتوروها الشك قبل اليقين وأما في الأدب والاجتماع فقد كتب في هذا الباب كليلة وذنة والأدب الكبير والصغير وبعض الرسائل الأخرى وأما في السياسة والإدارة فأشهر آثار رسالته في الصحابة أي صحابة السلطان للرسول العربي ورسالة مذكورة كما سيجدها القارئ في غير مكان من هذه المجموعة لآثار نقد لنظام الحكم في عهد الكاتب وكيف يظهر إلى إصلاح؟ فعرض للجند وكيف يجب أن يكون وللقضاء وكيف يكون إصلاحه كما تعرض لأهل العراق والشاب وكيف تجري سياسة الخليفة معهم ثم تطرق للصحابة الخليفة وبطامته ونصح الخليفة باختيار اصلح الناس لهذه المهمة لانهم صورة واقعية للدولة امام الناس واشترط فيهم رفيع الحسب وحسن الرأي والعقل ورسالة في الواقع تقرير رائع عما يجب ان تكون عليه سياسة الدولة في رأي الكاتب فقد تناول الخراج فانتقد حالته ونصح باصلاحه واختار من يقوم به وشدد الرقابة عليهم حتى يأمن الخليفة فسادهم ومن المؤكد أن الخليفة المنصور لم يطلب من ابن المقصع أن يقدم له تقريرا عن الحالة في مملكة فإقدام ابن المقصع على هذا العمل يعد جرأة يفتد عليها كما أن لرسالة قيمة تاريخية إذ أنها بالتأكيد تعطينا صورة واضحة صريحة عن إدارة الدولة في عهد المنصور وما فيها من نقص وفساد ولكن الحق يدعون في الوقت نفسه إلى القول بأن الوقت كان وقتاً قلابات أضى إلى سقوط دولة وقيام أخر والفساد الذي كان جاسماً في أواخر الدولة الأموية والمستشري في الخراج والقضاء والسياسة والإدارة وغيرها ظل مستشيا في أول العهد العباسي لأنه كان إن المستحيل تبير الوضع وإصلاح النقص والفساد في سنوات المعدودات وإذن فالصورة التي يقدمها لنا بن عن حالة الدولة العربية في أول نشوء الدولة العباسية يجب أن تؤخذ على أنها صورة مخضرمة تصف الأيام الأخيرة للدولة الأنوية والأيام الأولى للدولة العباسية هذا هو الوضع التاريخي الصحيح الذي يجب أن يأخذ به القارئ عند قراءة رسالة الصحابة وما دمنا سنعرض لآثار ابن المقصع الباقيات عندما نصل إلى هذه الآثار في هذه المجموعة فنعرض الآن لكتاب كليلة ودن وهو أول من نقدمه من آثاره في هذا الكتاب كليلة ودن كتاب يحتوي على مجموعة من القصص الأخلاقية ودعت على أنسنة البهائم والطير وحاوت من الأخلاق والحكم خيرا كثيرا تجور حول ما يجب أن يجري عليه الحكام في حكمهم وسياسة دولهم وقتلني الكتاب بإثن أخوين من بنات آوي وهما كليلة ودنة وأخبرهما في بابين من أبواب الكتاب هما باب الأسد والثور وباب الفحص عن أمر دنة وأن رقية الأبواب فلا علاقة لهما بها ومعنى هذا أنه صرى تسمية الجزء باسم الكل ويطريقة درج عليها الكثيرون من الكتاب القدامى والمعاصرين أما أصل الكتاب فقد اختلف فيه المؤرخون بعضهم قال إن ابن المقصع ترجمه عن اللغة الفهلوية أي الفارسية القديمة إلى اللغة العربية وبعضهم ذهب إلى أنه كتب بعض وترجم البعض الآخر ووجد أمامه حكما متفرقة لليونان فيها نصيب وللفرسي مثله وللهنود مثل ذلك فجمعها وضبطها واختار منها ما يفصح لكتابه وقصف كل الأثناء الفرسية والهندية الموجودة في الكتاب فمثلها مثل أي أثناء غريبة لليوم يجريها كاتب معاصر في كتبه ويصف فيها اخبارا وحوادث يتخيل وقوعها في بلاد أخرى وأخيرا يجري في أسماء أبطال قصة على أسماء أبطال هذه البلاد فلا من أمة ولا من كاتب إلا وقد يتخيل أسماء لا علاقة لها بالحقيقة في كثير ولا قليل فيقررها في كتب ويجريها في أساطير أمة توكيدا لغرب وتأكيدا لقصة ولكن الأبحاث الدقيقة التي قام بها بعض المستشقين قد أكدت أن للكتاب أصولا في الهندية وفي اللغة الثانسي ومن قرأ الكتاب وجد أنه أقرب بأخباره وأسمائه وعادات القوم الذين يكتب عنهم الكاتب للهنوب دون غدرهم ولكن هذه الأصول كانت متفرقة موزعة لم تجمع في كتاب واحد حتى قام احد الفرس بجمعها وترجمتها الى الفارسية وقد يكون هذا المترجم برزوي الطبيب كما في كليلة وزنة وقد يكون غيره وبعد ان جمعها اضاف اليها قصصا اخلاقية اصلاحية على شكلتها. وهناك من يقول ان ناقل الكتاب من الهندية راهب سرياني اسمه بود نقله الى السريانية وقد يكون الفرس اعتمد على ترجمته دون الهدية وهناك نسخة ثالثة لهذا الكتاب هي الترجمة البهلوية التي اعتمدها ابن المقفع وأن كسر أنو شروان ملك الفرس هو الذي طلب هذا الكتاب وأنفذ برزوي الطبيب الخاص لجلبه وهذه هي رواية التي تجدها في النسخة العربية وفي النسخة اليونانية أيضا لسيمون سك والفارسية لأب المعالي مصر الله الاختلاف لا يزال قائما بين الكتاب والمستشفين حول هذه الوجوء العديدة التي تبصتنا في شرفها والرأي عندنا ما ذكرناه من أصل الكتاب الهندي ومن أن ابن المقصع قد تحيل في ترجمته تقدم وأخر وجاد وحور بما يتناسب مع سجيته وطبعه لأن ترجمة العربية بالتأكيد تختلف عن الترجمات الأخرى لهذا الكتاب بما يقطع بتحرر مترجمها وعدم مراعاته الدقة في ترجمته إلا في حالات وحالة وإذا كان الكتاب قد نقل عن السوريانية كما تقول بعض المصادر حول عام 750 ميلادية وأن ابن المقصع نقله عن هذا المصدر فليعلم القارئ أن هذا المصدر الفارسي للكتاب قد ضع وتبثت وأن الترجمة العربية التي حفظت هذا الكتاب وعنها أخذت ترجمة كليلة ودنة إلى اللغات الأجنبية الأخرى الكتاب إلى هذا قصة أخلاقية مؤلفة من عدة فصول بعضها مرتبط مع بعض والبعض الآخر مستقل عن غيره قصة تتحدث عن واجبات الحاكم نحو رعيته، وما يجب أن يكون عليه الحاكم من العدل والإنصاف والبعد عن الهوى والإخلاص في خدمة الرعية والعمل على إسعادها. كما تحدث عن الأخلاق الفاضلة من صداقة خاملة ومودة صالحة وصدق في القول والعمل وتمجيد لأداب الضيافة والدعوة للأخذ بها. ونجد في الكتاب مكانا رحبا لما يجب أن يأخذ به السلطان نفسه من حلم وعقل وتجنب للغضب ومن هذا يبدو الكتاب في موضوعاته وفصوله واضحا بينا لا يعد عن كونه قصة أو قصصا أخلاقية كما قدمنا تبع للأخذ بمكارم الأخلاق وتنصح الملوك بمثل ذلك وأكثر ليظل ملكهم ثابت الأركان قائمة البنيان ولكنها قصة فيها من المعاني الإنسانية واللقطات الفلسفية والمثل الأخلاقية العالية ما يجعلها من الآثار الخالدة لا تكل في موضوعاتها وعمق معانيها وبعد أغوارها عن قصص شيكسبير المسرحية التي ليست في الواقع وفي جوهرها غير أساطير منما سمع أو قرأ، فأجرها شاعرا ونظمها مرصحيات إنسانية خلدت وستخلد إلى آخر ما يكون من ذريةنا، وقليل ودمنه ليست في نظري أقل من فاوست لجيتا الألماني، ففيها ما في فاوست من المعاني الفلسفية واللفتات الإنسانية والمرام الأخلاقية، فرأها رجال من مختلف الجنسيات. طوال المئات من الأعوام التي تقطعت على كتابتها وسيقرأها مثلهم إلى آخر الدنيا كتاب في من كنوز الحكمة الشرقية ما لا يوجد في كتاب مثله كما اجتمع في دفتين من الفضائل والعبر والحكم والأمثال ما لم يجتمع في كتاب مثله حجما حتى الآن ولابد أن لجن قد جمع في كتابه أدب الشرق وحكمة وفلسفة الإغريق ونظومهم ورجل مثله لابد قد اطلع على الآثار اليونانية في الفلسفة والمنطق وقد ذكر بعض المؤرخين أنه ترجم بعض كتب الإغريق إلى الفارسية وانشك آخرون في ذلك وسواء أكان قد ترجم بعض الآثار اليونانية أو لم يفعل بد أنه قرأ بعض هذه الآثار لما صار ترجمته في عهده وقبل عهده لأن العقل اليوناني ظاهر بارز في تقسيم الكتاب ومنطقه. أما قيمة الكتاب الأدبية ففي أسلوبه الأدبي الذي بلغ الغاية من حيث الوضوح والجزالة والليون وإرسال الكلام إرسالا كالبحر يجري لا متعسرا ولا مترددا ينثر الحكمة هنا والمعرفة هناك والمثل الرائع هنالك في أسهل لفظ. وأجمل أسلوب وأنبل تركيب، وهو مما لم يستقم لغيره ولم ينتظر لثواه، من حاول نشر الآراء الفلكية في ليونة ويسر ووضوح وجلاء. وأما القول بغموض بعض الجمل في أسلوبه فلا أنكره، ولكن هذا لا يقدح بفنه وأسلوبه، فإن هناك مئات الجمل التي لا غموض فيها ولا إبهام وأي كاتب. لا تجد شيئا من الغموض في بعض عبارات ولينكر الذين يتحرون هذا الغموض ويرددون أن ابن مقفع كان رائدا في النثر العربي وأنه كان هو وعبد الحميد الكاتب أول من تويا طريقة ونظم أسلوبه وأجرياه وطوره قبل غيرهما من الكتاب والأدباء وأنهما لم يكون من المقلدين وإنما كان من الفاتحين باب مقدمة الكتاب قدمها بحنود بن سحوان ويعرف بعلي ابن الشاه الفارسي ذكر فيها السبب الذي من أجله عمل بيتبا الفيلسوف الهندي رأس البراثنة لدبشل ملك الهند كتابة الذي سمه كليلة والدنة وجعله على أنسن البهائن والطير قيامة لغرضه فيه من العوان وضم بما ضمنه عن الطغم الضم بالكثر البخل وطغام الأوغاد والأردام وتمزيها للحكمة وثمونها ومحاسمها وعودونها النية للفيلسوف مجوحة ولخاطره مفتوحة ولمحببها تسقيف ولطالبيها تشريف وذكر السبب الذي من أجله أنفذ كسر أنو شروان بن قباز ابن فيروز ملك الفرس برزوي رأس أطباء فارس إلى بلاد الهند لأجل كتاب كليلة ودنة وما كان من في برزوي عند دخوله إلى الهند حتى حطر إليه الرجل الذي استنسخه له سرا من خزانة الملك ليلا مع ما وجد من كتب علماء الهند وقد ذكر الذي كان من بعثة برزوي إلى مملكة الهند لأجل نقل هذا الكتاب وذكر فيها ما يلزم مطالعه من إبقان قراءته والقيام بدراسته والنظر إلى باطن كلامه وأنه إن لم يكن كذلك لم يحصل على الغاية منه وذكر فيها حضور برزوي وقراءة الكتاب جهرا وقد ذكر السبب الذي من أجله وضع بذر دمهر بابا مفردا يسمى باب برزوي الطبيب وذكر فيه شأن برزوي من اول امره وان مولده الى ان بلغ التأديب واحبى الحكمة واعتبر في اقصانها وجعله قبل باب الاسد والثور الذي هو اول الكتاب قال علي بن الشاه الفارسي كان السبب الذي من أجله وضع بيتبا الفيلسوف لدف ملك الهند كتاب كليلا ودن أن الإسكندر ذا القرنين الرومي لما فرغ من أمر الملوك الذين كانوا بناحية المغرب صار يريد ملوك المشرق من الفرت وغجره فلن يزل يحارب من نازعه ويواقع من واقعه ويسالم من وادعه من ملوك الفرس وهم الطبقة الأولى حتى ظهر عليهم وقهر من ناوأ وتغلب على من حاربه فتفرقوا طرائق وتمزقوا حزائق فتوجه بالجنود نحو بلاد الصين فبدأ في طريقه بملك الهند ليدعوه الى طاعته والدخول في ملته وولايته وكان على الهند في ذلك الزمان ملك ذو سطوة وبأس وقوة ومرأس يقال له فور فلما بلره اقدار ذي القرنين نحو تأهب لمحاربته واستعد لمجاذبته وضم اليه اطرافه وجد في التألب عليه وجمع له العدة في اسرع مدة من الفيلة المعدة للحروب واستباع المبرات بالوثوب مع الخيول المسرجة والتيوف القواطع والحراب اللوامع فلما قارب ذي القرنين من صور الاندي وبلغه ما قد اعد له من الخير التي كأنها قطع الليل مما لم يلقه بمثله احد من الملوك الذين كانوا في الاقالين تخوف ذو القرنين من تقصير يقع به عجل المبارجة وكان ذو القرنين رجلا ذا حيل ومكايدا مع حسن تدبير وتجربة فراء اعمال الحيلة والتمهل واحتفر خندقا على عذكره واقام بمكانه لاستنضاة الحيلة والتدبير لامره وكيف انتغي له ان يقدم على به. فاستدعى بالمنجمين وامرهم بالاختيار ليوم مواسق تكون له فيه سعادة لمحاربة ملك الهند والنصرة عليه فاشتغلوا بذلك وكان ذو القرنين لا يمر بمدينة إلا أخذ الصناع المشهورين من صناع آج من كل صنف فنتجت له كنته ودلته فطنته أن يتقدم إلى الصناع الذين معه أن يصنعوا خيلا من نحاة مجوسة عليها تماثيل من الرجال على بكر تجري إذا دفعت مرت سراعا وأمر إذا فروا منها أن تخشى أجوافها بالنصف والكبريت وتلبس وتقدم امام الصف في القلب ووقت ما يلتقي الجمعان تدعم فيها النيران فان الفيلة اذا لفت خراطمها على الفرسان وهي حاملية ولت هاربة واعز الى الصناع بالتشمير والانتماش والفراغ منها فجدوا في ذلك وعجلوا وقرب ايضا وقت اختيار المنجمين فأعاد القرنين رسله إلى فور بما يدعوه إليه من طاعته والإذعان لدولته فأجاب جواب مصر على مخالفته مقيم على محاربته فلما رأى ذو القرنين عزيمته سر إليه بأهبته وقدم فور الفيلة أمامه ودفعت الرجال تلك الخيل وتماثيل الفرسان فأقبلت الفيلة نحوها ولفت خراطينها عليها فلما أحست بالحرارة ألقت من كان عليها وداستهم تحت أرجلها ومضت نأزومة هاربة لا تلوي على شيء ولا تمر بأحد إلا وطئت وتقطع فور وجمع وتبعهم أصحاب الإسكندر وأتخنوا فيهم الجراح وفح الإسكندر يا ملك الهند ابرز إلينا وابقي على عدتك وعيالك ولا تحملهم الى الفناء فانه ليس من المرؤة ان يرمي الملك بعدته في المهالك المتلفة والمواضع المجحفة بل يقيهم بماله ويدفع عنهم بنفجة فابرز إلي ودعي الجند فاينا قهر صاحبه فهو الاسعب فلما سمع فور منزل قرنين ذلك الكلام دعته نفسه الى ملاقات طمعا فيه وضم ذلك فرصة فبرز اليه الاسكندر فتجاولا على ظهر فرتيهما ساعات من النهار ليس يلقى احدهما من صاحبه فرصة ولم يزال يتعاركان فلما اعي الاسكندر امره ولم يجد فرصة ولا حيلة أوقع ذو القرنين في عسكره صيحة عظيمة ارتجت لها الارض والعساكر فالتفت فور عندما سمع الزعفة وظنها مكيدة في عسكره فعجله ذو القرنين بذرة لتبع عن لتبعا سرجة واتبعها باخرى فوقع الى الارض فلما رأت الانود ما نزل بهم وما صار إليه ملكهم حملوا على الإسكندري فقاتله قتالا أحب معه الموت فوعدهم من نفسي الأحسان ومنحه الله أكتافهم فاستولى على بلادهم وملك عليهم رجلا من ثقاته وأقام بالهند حتى استوسق له ما أراد من أمرهم واتفاق كلمتهم ثم انصرف عن الهند وخلف ذلك الرجل عليهم ومضى متوجئا نحو ما قصد فلما بعد ذو القرنين عن الهند بديوشة تغيرت الهند عما كانوا عليه من طاعة الرجل الذي خلفه عليهم وقالوا ليس يصلح للسياسة ولا فرض الخاصة والعامة أن يملكوا عليهم رجلا ليس هو منهم ولا من أهل بيوت فإنه لا يزال يستذلهم ويستقلهم وجتمعوا يملكون عليهم رجلا من أولاد ملوكهم فمن عليه عليهم ملكا يقال له دبشل وخلع الرجل الذي كان خلفه عليهم الاسكندر فلما استوسق له الامر واستقر له الملك تغى وبغى وتدبر وتكبر وجعل يأذو من حوله من الملوك وكان مع ذلك مؤيدا مظفرا منصورا فهابته الرعية فلما رأى ما هو عليه من الملك والسطوة عبس بالرعية واستصغر امرهم وأساء السيرة فيه وكان لا يرتقي حاله إلا ازداد عتوا فمكث على ذلك برهة من ذلك وكان في زمانه رجل فيلسوف من البراهم فاضل حكيم يعرف بفضله ويرجع في الأمور إلى قوله يقال له بيدبا فلما رأى الملك وما هو عليه من الظلم للرعية فكر في وجه الحيلة في صرفه عما هو عليه ورده الى العدل والانصف فجمع لذلك تلاميذ وقال اتعلمون ما اريد ان مشاوركم فيه اعلموا اني أطلت فكرة في ذب شليم وما هو عليه من الخروج عن العدل ولزوم الشر ورداءة السيرة وسوء العشرة مع الرعية ونحن نروض انفسنا لمثل هذه الامور اذا ظهرت من الملوك الا لنردهم الى فعل الخير ولزوم العدل ومتى أغفلنا ذلك وأعملناه لزمنا من وقوع المكروه بنا وبلوغ المحظورات إلينا إذ كنا في أنفس الجهال أجهل منهم وفي العيون عندهم أقل منهم وليس الرأي عندي الجلاء عن الوطن ولا يسعنا في حكمتنا إبقاؤه على ما هو عليه من سوء السيرة وقبح الطريقة ولا يمكننا مجاهدة بغير ألسنتنا ولو ذهبنا إلى أن نستعين بغيرنا لن تتهيأ لنا معاندة وإن أحس منا بمخالفته وإن كارنا سوء سيرته لكان في ذلك بوارنا وقد تعلمون أن مجاورة السبع والكلب والحية والثور على طيب الوطن ونظارة العيش غدر بالنفس إن الفيلسوف لحقيق أن تكون همته مصوفة إلى ما يحظن به مرسة من نوازل المكروه ولواحق المحذور ويدفع المخوف لاستجلاب المحبوب ولقد كنت أسمع أن فيلسوفا كتب إلى تلميذه يقول إن مجاور رجال السوء والمصاحب لهم كراكب البحر إن هو سلم من الغرق لم يسلم من المخاوف فإذا هو أورد نفسه مورد الهلكات ومصادر المخوفات عد من الحمير التي لا نفس لها لأن الحيوانات البهينية قد خصت في تضائعها بمعرفة ما تكتسب به النفع وتتوقع المكروه وذلك أننا لم نرها تورد أنفسها موردا فيه هلكتها وأنها متى أشرفت على مورد مهلك لها مالت بطبائعها التي ركبت فيها شحا بأنفسها وصيانة لها إلى النفور والتباعد عنه وقد جمعتكم لهذا الأمر لأنكم أسرتي ومكان سري وموضع معرفتي وبكم أعتضب وعليكم اعتمد، فإن الوحيد في نفسه والمنفرد برأيه حيث كان هو ضائع ولا ماصر له على ان العاقل قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ بالخيل والجنود والمثل في ذلك ان كبارة اتخذت ادحية وباضت فيها على طريق الفيل وكان للفيل مشرب يتغدد اليه فمر ذات يوم على عادته ليرد مولدة فواطئ عش الكبارة وهشم بيضها وقتل فراخها فلما نظرت ما علمت أن الذي نالها من الفيل لا من غجرة فطارت فوقعت على رأسه باكية ثم قالت أيها الملك لما شمت بيضي وقتلت في راخي وأنا في جوارك أفعلت هذا من منك لأمري واحتقارا لشأني قال هو الذي حملني على ذلك فتركته وانصرفت إلى جناعة الطير فشكت إليها ما نالها من الفيل فقلنا لها وما عثى أن نبلغ منه ونحم طيور فقالت للعقائق والغربان من منكنا أن ضطرنا معي إليه فتفقأنا عينيه فإني أحتال له بعد ذلك بحيلة أخرى فأدبنا إلى ذلك وذهبنا إلى الفيل فلم يزلنا ينكرنا عينيه حتى ذهبنا بهما وبقي لا يهتدي إلى طريق مطعمه ومشربه إلا ما يقومه من موضع فلما علمت ذلك من جاءت إلى غدير فيه ضفادع كثيرة فشتت إليها ما مالها من الفيل. قالت الضفاضة: ما حيلتنا نحن في عظم الفيل وإن نبلغ من؟ قالت: أحب من كنا أن تسرنا معه إلى وهدة قريبة أي إلى الأرض المنخفضة القريبة فتنقنقنا فيها وننقق صوت الضفادع وتضجد فإنه إذا سمع أصواتكم لم يشك في الماء فيهوي فيها فأجدها إلى ذلك وجت معنى في الهاوية فسمع الفيل نقيق ضفادا وقد جهده العطش فأقبل حتى وقع في الوهدة فانحطم فيها وجاءت القبرة ترفرف على رأسه وقالت أيها الطاغي المغطر بقوتي المحتقر لأمري كيف رأيت عظم حيلتي؟ مع صغر جثة عند عظم جثتك وصغر همتك فينشر كل واحد منكم بما يسمح له من الرأي قلوا بأدمعهم أيها الفيلسوف الفاضل والحكيم العادل أنت المقدم فينا والفاضل علينا ومع أن يكون مبلغ رأينا عند رأيك وفهمنا عند فهمك غير أننا نعلم أن السباحة في الماء مع التمساح تغرير وذنب فيه لمن دخل عليه في موضع والذي يستخدم السم من ماذ الحية فيبتلعه ليدربه على نفسه فليس الذنب للحية ومن دخل على الأسد في غابته لم يأمن وثبته وهذا الملك لم تذعه النوائب ولم تؤدبه التجارب ولسنا نؤمن عليك من ثورته ومبادرته بسوء فقال الحكيم بيتباء لعمري لقد قلتم فأحسنتم لكن ذا الرأي لا يدعو أن يشاور من هو دونه أو فوقه في المنزلة والرأي الفرد لا يكتفى به في الخاصة ولا ينتفع به في العام، فقد فحت عزيمتي على لقاء تفشلين وغتنات مقالتكم وتبين لي نصحتكم والإشفاق علي وعليكم غير أني قد رأيت رأيا وعزمت عدما وستعرفون حديثي عند الملك ومجاوبتي إياه فإذا تصل بكم خروجي من عند فاجتنعوا إلي وفرفهم وهم يدعون له بالسلام ثم إن غيدب اختار يوما لدخولي على الملك حتى إذا كان ذلك الوقت ألقى عليه نسوحة وهي لباس البرائمة وقصد باب الملك وسأل عن صاحب ابن فأرشد إليه وسلم عليه وأعلمه وقال له إني رجل قصة الملك في نصيحة فدخل الآذن على الملك في وقته وقال بالباد رجل من البرائمة يقال له بيدبا ذكر أن معه للملك نصيحة فأذن له فدخل وعقف بين يدي وكفر وسجد له واذتوا قائما وفكت وفكر دفشاليم في سكوته وقال إن هذا لم يقصدنا إلا لأمرين إما هل يلتمس منا شيئا يصلح به حالة أو لأمر لاحقه فلم يكن له به طاق ثم قال إن كان للملوك فضل في مملكتها فإن للحكماء فضلا في حكمتها أعظم لأن الحكماء أغنياء عن الملوك بالعلم وليس الملوك باغنياء عن الحكماء بالمال وقد وجد العلم والحياء الفين متآلفين لا يفترقان متى فقد احدهما لم يوجد الاخر كانوا ومن يستحي من الحكماء ويكرمهم ويعرف فضلهم على غيرهم ويصلهم عن المواقف الواهنة وينزههم عن المواسم الرزلة كان ممن حرم عقله وخسر دنيا وظلم الحكماء حقوقهم وعدا من الدهان ثم رفع رأسه الى بيتبا وقال له نظرت إليك يا بيتبا ساكتا لا تعرض حاجتك ولا تذكر بغيتك فقلت له ان الذي أثكته حيبة ساورت او حيرة أدركت وتأملت عند ذلك في طول وقوفك وقل لم يكن لبيتبا أن يطرقنا على غير عادة إلى لأمر حركه إلى ذلك فإنه من أفضل أهل زمانه فهل نسأله عن سبب دخوله فإن من دين ناله كنت أولى من أخذه بيده وسرع في تشريفه وتقدم في البلوغ إلى مراده وإعزازه وإن كانت بغيته عرضا من أعراض الدنيا أمرت بإرضائه من ذلك فيما أحب وإن يكن من أمر الملك ومن لا ينبغي للملوك أن يبذلوه من أنفسهم ولا ينقذوا إليه نظرت في قدر عقوبته على أن مثله لم يكن ليجترئ على إدخال نفسه في مسألة باب الملوك وإن كان شيئا من أمور الرعية يقصد فيه أن أفرف عنايتي إليهم نظرت ما هو فإلى الحكماء لا يشيرون إلا بالخير والدهى لا يشيرون بذب وأنا قد فسحت لك في الكلام فمما سمع بيذب ذلك من الملك افرج عنه روه وسري له ما كان وقع في نفسه من خوفه وكفر له وسجد ثم قم بين يدي وقال